نرتضي الموتى ونأبى أنهُ حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموتى ونأبى أنهُ في سبيل الله ما أحلى المنون مسلم مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموت ونأبى أنهون في سبيل الله ما أحلى المنون مسلمون مسلمون مسلمون <تصفيق> نحن بالإنسان بمان احيينا القلوب نحن بالاسلام حررنا الشعوب نحن بالقران قوّمنا العيون وانطلقنا في شمال وجنوب ننشر النور ونمحي الظلم مسلمون ننشر النور ونمحي كلهون مسلمون مسلمون نحن بالإسلام حررنا الشعوب نحن بالقرآن قومنا العيوب وانطلقنا في شمال وجنوب ننشر النور ونمحي كل هون مسلمون مسلمون مسلمون يا أخي في الهند أو في المغرب لا تسل عن عنصري أو نسبي أنا منك أنت مني أنت بي لا تسل عن عنصري أو نسبي إنه الإسلام أمي وأبي مسلمون مسلمون إخوة نحن به مؤتلكون مسلمون مسلمون، مسلمون، مسلمون، مسلمون،, مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون يا أخي في الهند أو في المغرب أنا منك أنت مني أنت بي لا تسل عن عنصري أو نسبي إنه الإسلام أمي وأبي إخوة نحن به مؤتلفون مسلمون مسلمون مسلمون